الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء وَسَعَاهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا في فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وضعها للأنام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانِنَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَاضِعٍ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَانِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءٍ إِرَبِّكُمَا تُكذِبانِ مَا رَجَلُ الْبَحْرِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ أَلَانِ إِرَبِّكُمَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلؤ والمرجان